بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه لا احصي ثناء عليه بانه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ربي وربكم ورب كل شيء ومليكه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل أيها الأحبة الاسلام هذا دين له منهج محترم محترم يحترم النفس المؤمنه به بل والله يحترم عقليه حتى المخالفين فهو لا يبني على الوهم ولا على الشك ولا على الزيغ انتم تعرفون ان هناك عقائد اخرى تحبب الناس في ربهم تحبب الناس في نبواتهم تحبب الناس في الاخره لكن بدون فهم فاذا اردت ان تفهم قالوا لك لا هذه العقائد هي من اسرار الكنيسه يا جماعه العقيده هي سبب ايماني بهذا الدين فاذا كان السبب في ان اؤمن بدين هو سر من الاسرار لا اعرفه كيف اؤمن به يقولون لك تؤمن هكذا بالهدى الذي ياتيك من ربك فيتعلم ولذلك لما تقدمت البشريه كرهت هذه الديانات كرهتها وقالوا هذا الدين ما لا يصلح وحرموا على الناس ان يدينوا به وقالوا دعوا مال قيصر لقيصر, لقيصر ومال الله لله وصمموا على ابعاد الناس عن الدين لانهم قالوا ان الدين هو الذي حجر على حياه الناس وعلى عقولهم ومنعهم من ان يفكروا اما الاسلام فانه بالعكس الاسلام دين يقول لك ساتيك بالحجه والبرهان لتفهم وتفقه وقبل وشوف جمال الاسلام قبل ان اربطك عاطفيا باليوم الاخر قبل ان احكي لك قصص وحكايات وروايات هيحصل ايه في الموت هيحصل ايه في البرزخ هيحصل ايه في البعث هيحصل ايه في الحشر هيحصل ايه في الصراط هيحصل ايه في الميزان هيحصل ايه على الحوض هيحصل ايه قبل ان احكي لك هذا وتنبهر وتبقى عينك مفتوحه وبتسمع ومندهش وتبكي حين البكاء وتفرح حين الفرح قبل ما اولعب عواطفك لابد ان اسوق اليك الفهم والفقه والفقه والعقيده لتؤمن ايمانا راسخا مستقرا لا يتزعزع ولا يتزلزل دين محترم دين يبني على منهج يحترم عقليه الانسان مش يلعب على عاطفته وهو مغيب العقل كانك تعطيه كاس خمر يغيب شويه وبعدين تداعب شهواته وتداعب عاطفته لا هو اولا يشبع هذا هذا الفكر والفهم والعقل بالعقيده ثم ولذلك انا حرصت قبل ان ندخل في سلسلتنا هذه سنتكلم عن المراحل الاخيره وسيسعد الاخوه يستمعون ما يريدون لكن حرصت قبل أن أبدأ في هذا أن أبين لحضراتكم كيف هو الإيمان باليوم الآخر قد تحقق كيف رسخ أول نقطة أول جزئية نقلت الناس نقلة كبيرة واسعة جدا إلى أنه بالعكس الذي لا يؤمن أو الذي يعتقد أن الآخرة مستبعدة هو اللي مخه فيه خبل قال الله تعالى واعلم ان معظمكم يعني ترددت او تكررت على سمعه هذه الايه قال الله تعالى في سوره ياسين وضرب لنا مثلا واحد راجل جاء ضرب مثل كده ونسي خلقه ناسي كيف خلق هو في البدايه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم بقت رمم الإجابة سهلة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم مسألة سهلة الذي صنع هذا الكوب يستطيع أن يصنع مثله وخصوصا إذا كان صنع عشر تلاف كوب إذا كان عنده المكنة التي تكبس وتطبع إذا كانت مهارته أنه عمل كرسي واثنين وعشر يقدر يعمل زيهم قل ي... فما بالك ولله المثل الأعلى طبعا أنا أقرب الفكرة ولا أشبه لله عز وجل وانما قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم ثم اذا بالله سبحانه وتعالى يقول انه اعاده الانشاء هذه يقول وهو اهون عليه اللي عمل شيء في الاول وبعدين خلق منه مئات الملايين من البشر ما هو يقدر يعمله ثاني ويبقى اسهل عليه ثم يقول كما بداكم تعودون ايه الغريب ما هو المستغرب هكذا خلقت اول مره وانت ترى ان الشيء يفنى ويبدا من جديد ويعود وهكذا ما هي ما هو وجه الغرابه اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فاول خطوه وخلي بال حضراتكم انني مجرد اعطيكم الخطوات اول خطوه كانت عباره عن ان يؤمن الانسان بفكره مبدئيه منطقيه بفكره اوليه انه فعلا هذا وارد فعلا هذا ممكن فعلا هذا متاح ليس هناك شيء غريب بالعكس الذي يقول اللي جايب حته العظمه وفضل يفرك فيها كده وقال المعقول العظمه دي هترجع انسان ثاني هو اللي مخه على قد هو ايه الغريب في كده اذا كانت كانت ترابا في الاصل وانشئت بشرا ما العجيب انها اذا عادت ترابا مره اخرى يعيدها عظمه مره اخرى فكره في منتهى البساطه في منتهى الوضوح في منتهى السلاسه اين وجه العجب اين وجه الانكار في هذا تحققت هذه الدرجه ولذلك ناس كتير ضربوا كفا بكف ساعتها وقالوا فعلا هي مش مستغربه وخلي بالك اول درجه وصلت بالناس لانه انا سوف انبه حضراتكم الى اننا في كل درجه هيوصلوا بالناس مين دول اللي هيوصلوا اصحاب المنهج الاسلامي هيوصلوا بالناس لدرجه من الدرجات يقولوا اه لا فعلا وارد يعني يبقى اذا الجماعه الروس اللي اتكلمنا عنهم في الحلقه الماضيه والاوروبيين والامريكان اللي بيقولوا بلاش تخلف لا ده هم اللي متخلفين لا فعلا وارد ممكن جائزه بسيطه سهله ما فيهاش مشكله ما دام هناك خلق اول طبعا اللي بينكر الخلق الاول دي مساله ثانيه له رد اخر انا بكلمك عن فكره البعث وساتناولها ايضا ان شاء الله ثم جاءت بعد ذلك الدرجه الثانيه من غرس عقيده الدار الاخره وخلوا بالحضرتكم ان نبهتكم ان الدار الاخره كانت عقيده مستغربه عند العرب تماما تماما اذا متنا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لفي خلق ان لمبعوثون احنا واباؤنا الاولون كمان هييجوا لذلك كانت فكره مستغربه ومستهجنه فجاءت الدرجه الثانيه ما هي الدرجه الثانيه الدرجه الثانيه انه انتم تستغربون البعث لماذا اذا كنتم ترون بانفسكم في كل يوم في حياتكم هذه صوره من صور البعث والموت والحياه موت وحياه موت وحياه تبادلات اين وجه الغرابه اين وجه العجب عرفين ده هقول لك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على احد الجبال في مكه وظل ينادي بيوت قريش بيتا بيتا يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان وظل الناس يتجمعون فلما جاءوه كان من ضمن ما قاله لهم قال والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون الله طب ما انا فعلا كل يوم بنام واصحى كل يوم استيقظ بعد نومي وهذه هي فكره الموت والبعث وانا اراها في كل يوم بل قال القران الله يتوفى الانفس حينا موتها والتي لم تمت يتوفاها ايضا في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى فيب الانسان العاقل اللي بيفهم يقف مباشرة يقول اه طب انا فعلا عندي كل يوم نوم وصحيان فعلا كل يوم اموت واحيا طيب اقول لك على حاجه ثانيه تراها من الموت واليقظه ومن الاحياء كل يوم ايوه يا رب قول وترى الارض هامده جثه هامده ارض قاحله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ايه الغريب إن الذي أحياها لمحيي الموت وقضى أنتم ترونها في كل يوم بيحصل ولا ما بيحصلش رؤا بيحصل أو لم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز يأتي السحاب أيضا وينزل بالماء على أرض ميته ارض الميتة وايه لهم الارض الميتة احييناها يجي واحد بشويه ميه بخراطيم ميه يطلقه على قطعه ارض يابسه فاذا بها تهتز وتمتلئ حتى بحشرات الارض سبحان الله اين كان هذا كله ويراه الانسان الفلاح البسيط في حقله ويراه عالم الزراعه ويراه يعني كل الناس ترى هذا فما العجب ان يتحول ان توجد حياه بعد ان كان هناك موت ايه العجب في هذا موجود وترونه اقول لك حاجه ثالثه ايوه يا رب فيقول الله تبارك وتعالى لهم ان الله فالق الحب والنوى حبايا ويحدثنا علماء الاحياء والتاريخ الطبيعي تاريخ الكائنات الطبيعيه يقولون ان هناك بعض الحبوب تمكث ملايين السنين ميته في الارض عند جفاف او ماء ثم يصيبها شيء من رذاذ الماء فيشق فيها الحياة شقا يقول تعالى ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وتفضلوا ادي اوروبا وامريكا والسوفييت والصينيين واليابانيين قاعدين يفتحوا جامعات ويكتشفوا في تطبيقات لمثل هذه الايه كل شغلهم يكتشفوا تطبيقات لهذه الايه فاذا كنت ترى في مختبرك الجامعي وفي معملك وفي الحقل وفي الغيط والبسيط والكبير وكله ترى بنفسك ان فعلا اخراج الحي من الميت سنه كونيه طبيعيه مستمره ما العجب اين وجه العجب في ان الله سبحانه وتعالى يريد للحياه حينما تنتهي ان تنشا مره اخرى اين وجه العجب اين وجه الغرب لا عجب ولا غرب فبدا الانسان يفكر وكاني امام ابي جهل كانه يقول عن نفسه يقول يد الفضيحه هيقولوا عليا ايه الناس هيقولوا عليا ايه ده فعلا كل يوم بيناموا ويصحوا وميت يطلع منه حي وارض ميته تحيا وحبه ميته تحيا وانا يوميا انام واستيقظ وبعد ذلك اتي واقول يعني انه انه مستحيل البعث لا ده ده انا كده هيقولوا عليا سيتتهبون عقلي فبداوا يشعرون بانهم هم المخبولون خلي بالك انا هتنقل على الدرجه الثالثه انما انا بكلمك لغايه عندي الدرجه الاولى والثانيه بداوا يحسوا بانه ما يصحش انكار البعث ده مساله فيها خبل احمد الشغيري يعود اليكم ببرنامج خواطر فقط على جوالك داي وحده من اسرار الحكمه انه كل ما تشوف شيء امامك في الكون ظاهره حاول تشوف تسال نفسك كيف هذه ممكن اطبقها على حياتي للفصول على خواطر برسائل النصيه ارسل الرقم 1 وللحصول على الحلقات ارسل الرقم 2 بدات الدرجه الثالثه رائعه الدرجه الثالثه الدرجه الثالثه وقائع ايها الاخوه يؤمن الناس بانها وقعت فعلا واذا بالقران يجمعها لهم في المصحف ويحكيها لهم مش انتوا يا اهل قريش يا اهل مكه تقولون ان جدكم الاعلى هو ابراهيم عليه السلام وتؤمنون ولذلك حاطين صور عصافير وكتكيت وحمام في الكعبه وما الى ذلك تؤمنون انه قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ يعني يا ابراهيم خذ اربعه عصافير اربع طيور اي نوع من الطير اللي تعيزه عايزه بلبل وهدهد وحمامه وخذ 4 من الطير فصرهن اليك قربهن اليك وانظر فيهن وتعرف عليهم كويس جدا وبعدين اذبحهم وقطعهم كل طير منهم حتت طب انا جبت منين اقطعهم دي لانه قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قطعهم حتت ثم خلط الاجزاء ثم بدا ياخذ كبشه يحطها على الجبل ده ثم ينزل الى الجبل الثاني ثم الى الثالث ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا وينزل تحت وادعهن قل ايتها الطير التي ذبحتهن وقطعتهن ووزعتهن على الجبال تعالين الي وثم ادعهن ياتين كسعيا طب يا كفار قريش انتم تقصون مثل هذا الكلام عن جدكم الاعلى ابراهيم في هذه البقعه التي انتم فيها اتعجبون ان الله احيا الطير التي قتلت وذبحت وقطعت ووزعت ثم تقولون ننكر الاخره وقع ثانيه تثبتها الحفريات سبحان الله يعني الحفريات الموجوده الان بتتكلم عن امور والجماعه بتوع الجيولوجيا يقول الله تعالى الام ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف اولوف من البشر خارجين في مظاهره خوفا من زلزال خوفا من صاعقه خوفا من شيء ما وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احياهم وتعجب عندما تجد ان الكشوف الحديثه تقص على الناس مكانهم زي اصحاب الكهف اصحاب الكهف ينامون مئات السنين وحياتهم محفوظه مئات السنين والقران يخص مئات السنين اصحاب الكهف ينامون وحياتهم محفوظه مع انهم ممكن لما يعيشوا من غير شرب من غير ميه ما يستحملوش يومين ثلاثه يموتوا ولو من غير طعام ما يستحملوش 10 15 20 يوم شهر ويموتوا لأدوا العاشد أكثر من ثلاثمائة عام ثم أحياهم الله تعالى لما أحياهم ماذا قال يا إخوة مش بتقروا القرآن ولا هي الأخبار بتقروا مش هم الجمعة فيه من سورة الكهف سنة الواحد يقرأ سورة الكهف طب يا أخي بتقرؤوا ما بتمروا على هذه الآية وما تخدوش بالك منها بالله ربنا قال أنا أحييت أصحاب الكهف هؤلاء ليه قال لي اعلموا ان وعد الله حق وان الساعه ليوم القيامه لا ريبه فيها من اهداف ان يميت الله اصحاب الكهف او ينمهم اكثر من 300 سنه ثم يبعثون والناس ينظرون اليهم وقد ناموا ثم حيوا ان يعلموا ان الساعه لا ريبه فيه انتوا عارفين قصه اصحاب الكهف دي من الذي سال النبي عليه الصلاه والسلام عنها مين عارفين ولا لا مين اللي سالوا كفار قريش كفار قريش راحوا يغشوا من عند اليهود فاليهود قالوا لهم طب اسمعوا اسالوه قولوا له عن فتيه ذهبوا في العهد الاول مشوا كده وغابوا وبعدين رجعوا ثاني اسالوه لو عرف فجوا كفار قريش ذهبوا الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسالونه بإعاذ من اليهود ايه رايك عن الفتيه الذين ذهبوا في العهد الاول يا سبحان الله بانتم يا كفار قريش الذين تسالون عنهم وتؤمنون بانهم وجدوا وناموا وبعثوا وما حدث هذا كله الا ليعلموا ان الساعه لا ريب فيها وجائتم كير البحث بلاش ده واقعة اخرى وكل هذه الوقائع يذكرها القران يعني كانه يمشي عليها وتارد في القران بهذه الصوره يقول الله تعالى طب بلاش فاكرين الراجل اللي انتوا بتحكوا عنه واللي وصلته بي احيانا الى مقام الالوهيه مين ده الاو كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها متكسره متدمره ضايعه فقال يا سبحان الله باالسخريه بهذه الصوره هتحيا بعد كده قال ان كيف يحيي هذه الله بعد موته فاماته الله 100 عام ثم بعثه اماته الله 100 عام ثم بعثه مات 100 سنه وبعدين بعث كان معاه كان راكب حمار وكان هو ماشي ومعاه شويه اكل فاراه الله معرض والله يا اخويا حب يوريله المعرض عشان تعرفوا ان البعث كل هذه الوقائع لم ياتي اه دي نقطه مهمه قوي على فكره كل هذه الوقائع لم ياتي بها الاسلام لاول مره الى الناس لا دي وقائع كانوا يؤمنون بها وهي في تاريخهم فاراد ان يذكرهم ليستصحبهم يقول لهم اتؤمنون بهذا وتكفرون بالاخره وبامكانيه البعث اذا كان في مفردات ثقافتكم انتم هذه الانواع من انواع البعث يقول فاماته الله 100 عام ثم بعثه واتفرج على المعرض انت مت والحمار مات وكان معاك اكل انت مت ولكنك لم تبلى يعني ما بقتش العظم ما بقتش عظام والعظام بقت تراب فضلت جسد لكن الحمار انظر الى الحمار مات وصار عظاما وتحللت العظام وذهب الماء منها فتحولت الى تراب اما الطعام اللي هو التالت حاجه لم يحدث فيه اي شيء السخن سخن والبارد بارد شويه الشوربه الحساء السخن اللي بيدخن لسه سخنه بيدخن بعد 100 سنه والايس كريم اللي موجود معاك متلج ما صحش في 100 سنه لم يتسنى فبقى في معرض كائن مات وتحلل وكائن مات ولم يتحلل وكائن لم يمت وظل كما هو لم يتسنه وكانه لم يصبه الزمن وانتم تؤمنون بهذه الوقائع امال تؤمنون بها ورايتموها وتؤمنون بما حدث للعزير ولحماره ولطعامه وتقولون عن البعث لا كل ده واصحاب الكفر يشعرون بانهم في خزي مكسوفين من مخهم الذي ذهب بهم الى ان ينكروا شيئا هم في الحقيقه بكل بكليتهم متورطون مؤمنون فيه وعلى فكره يا اخوه احنا بنغلط ساعات لما بنقعد نكلمكم عن البراهين بتاعه زمان بتاعه قريش والكلام ده النهارده وانا لا انسى انني استخدمته في احدى الجامعات في كندا في احد الجامعات في كندا يمكن من حوالي 7 سنين او 8 سنوات فقط استخدمت في انه كيف لا يؤمن الكنديون او اهل الغرب باليوم الاخر وبالايمان باليوم الاخر وبالبعث فتتكلم لهم بايات القران وهم خارجون في الجامعه من مختبراتهم اللي بيكتشفوا فيها ان فكره البعث بعد الحياه سن كونيه دائمه شايفينها باستمرار امر ليس بمستغرب ولا مستهجن ولا مستبعد ان شاء الله في اللقاء القادم ساصل معكم الى المرحله الرابعه والخامسه والسادسه التي جعلت الايمان باليوم الاخر يقين نسال الله ان يفقهنا في ديننا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته